آمين. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ قَالَاتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْسِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون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 كذلك نجز الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخي ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء اخي كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء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 قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين قال معاد الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا الظالمون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 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انشا البشير القاه على وجهه القاه على وجهه فرتد بصيرا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 وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 دين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيئس الرسول وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 وهدًا ورحمةً لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بِغَيْرِ عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء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 وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 بَِّهار لَ مُعَطِبَاتُم مِن بَيْن يَدييهِ وَمنِنْ خ خلْفِهِ يَحْفَظونَهُ مِن أَمرْرِ الل إِ اللهَّه لا يُغَيّرُ مَا بِقَوْم حتىَ يُغَيرُ مَا بِأَفُسِهِمْ وَإِذاَا أَرَدَ اللهَّهُ بِقَوم سُ أَ فَلَا مَرَدَّلَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء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 وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 وَاحِدُ الْقَهَّارِ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رابياً.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 أَبُو لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ في لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ وَمَأوهُم جَهن نَّمُ وَبِئ